وعلى آله وصحبه وصحبه يا أيها الأخوة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قلنا بالأمس ان اعظم عباده عند رب العالمين هي عباده الجهاد وما من ثواب يعدل اجر الجهاد ابدا ولكن في الوقت نفسه ما من عباده اشق من عباده الجهاد والذي يعيننا على تحمل المشاق هو قوة الصلة بالله عز وجل فكلما كلما كانت الصلة قوية كلما كان الاحتمال واحد والصبر أعظم لأن القلب ليس بيده واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وما الذي يكون بالعباده ليس جسدا الذي يقوم بالعباده قلبه والذي يحتمل العباده قلبه والذي يجعلك مستمرا على هذا الطريق هو القلب الجسد ليس له دخل الا قليلا فصادره هو القلب والثابت هو القلب والشجاع هو القلب والغيرة تكون في القلب وكلما ازداد ايمان القلب ازدادت غيرته وكلما ازدادت غيرته ازدادت حميته وزادت شجاعته واذا قل غذاء القلب مرض القلب وإذا مرض القلب لا يستطيع ان يقوم بالعبادات ولا ان يحتمل المشقات وقد يموت القلب وقد يقسو والمعاصي تقسي القلوب وتميتها وتذهب الحياه منها ولذلك المؤمن قلبه حي فإذا رأى منكرا القلب ينبض بالدم فيحمر الوجه ويتمعر أما القلب البارد الميت لا ينكر منكرا ولا يعرف معاه وفي الحديث او في الاثر انه لم يتمعر وجهه يوما غضبا ليله لي لانه ما في غيره ما في حرارة القلب فلمبه الكهرباء اذا كانت متصله بمصدر النور فانها تنير مهما كانت صغيره وان لم تكن متصله بمصدر النور مهما كانت كبيره فانه لا فائده فيه وأنت قلبك ما لم يكن متصلا بمصدر النور متصلا برب العالمين يكون مظلما ميتا باردا لا حرارة فيه ولا غيره ولا شجاعة ولا حميه نعم قد يكون لمبه كبيره لكن مو وهذه اللمبه اللي متصله بالموتور المتصله بمصدر الكهرباء هي اللمبه التي تعطي الحراره وتعطي النور وتضيء جنوبات الغرفه كذلك القلب اذا كان متصلا بربه ففيه النور وفيه الحرقه النور الذي يضيء ارجاء النفس وفيه الحياه التي تعطي الجسد حيويه وتعطي النفس احتمالا والقلب تحييه العبادات وتقتله المعاصي ولذلك في الحديث النظره سهم من سهام ابليس المسمومه من تركها مخافه الله ابدله حلاوه يجدها في قلبه فتصور السهام التي تغرس في القلوب في قلبك سهم وسهم يجرح القلب كالمعده تصاب بجرح تصبح لا تستطيع الطعام وأجسم الأطعمة وأفضلها هو أتقلها عليه لأنها مجروحة مريضة لا تحتمل الأطعمة كذلك القلب إذا جرح وجرح جروح كثيرة يمرض وإذا مرض يصير لا يحتمل العبادات خاصة عبادة القيام خاصة الصلاة الطويلة لا يطيقها يمكن أن يقف ساعة مع زميله يتكلم قائما على قدمي لا يكل ولا يمل لكن إذا أطال الإمام خمس دقائق فإنه يستثقلها كأن جبلا فوق قلبه ليه لأن الذي يحتمل القلب <تصفيق> الذي يحتمل هو القلب كنت احيانا اصلي بالناس فاحيانا قد اطيب فالشباب يستثقلون وياتون يشكون الي طول الصلاه وكان ورائي شيخ فوق التسعين من عمره تقريبا اذا شك الشباب يقول لا نحن نحب ان تطيل لماذا لان الذي يثبتك ويقيمك ليس العضلات وليست الصحة القلب فإذا كان القلب يستعذب القرآن حلاوة يجدها في قلبه يستحلي يعني يذوق الحلاوة يستحلي العبادة فانه يحب أن تطيل منه وإذا كان القلب جريحا مريضا قد عشش فيه الشيطان والشيطان جاثم على قلب ابن آدم ماد خرطومه يكاد يلتقمه يلتقيه فإذا ذكر الله خند وإذا غفل وشر ابن عساكر يقول اعلم على ان لحوم العلماء مسمومه وعاده الله في هتك استار من اكلها او نهشها معلومه ومن اطلق لسانه على العلماء بالثلج اصابه الله بموت القلب فهي سيئات السيئات تنكت على القلب وتمرد سهام تغرز فيه جراح وكلما كثرت النكات السوداء مع الزمن يتكون الرام طبق سوداء حول القلب فإذا تكون الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عندها لا يدخل نور ولا يخرج منه نور خلص تغلب بالسواد زجاجة سوداء هل يخرج منها النور لا يخرج من هالنور هل يدخل هالنور لا يدخل النور. فانتبه إلى قلبك انتبه إلى قلبك واشتغل بنفسك إذا أحببت تستمر بالجهاد اشتغل بنفسك وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ثم الهزائم دائما تحصل من الداخل ولا تحصل من الخارج وتراجعك من القتال يكون من الداخل وليس من الخارج والملل والسعم الذي يصيبك يكون داخليا وليس خارجيا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه الذين تولوا منكم إيش العلة ما عله هزيمتهم يوم احد إنما استزلهم الشيطان كيف استزلهم الشيطان لماذا لبعض ما كسب ولا قدر الله عارف. عفى عن أهل احد لكن الله اعلم يعفو عنه ولا لا اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم امن هذا يعني إيش سبب الهزيمة أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد بقتل سبعين قد أصبتم مثليها يوم بد بقتل سبعين وأسر سبعين قلتم أما هذا كيف حصل هذا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن المؤمنين نحن أهل الهجرة نحن أهل الهجرة والنصرة كيف هزمنا قلتم أن هذا قل هو من عند إن الله على كل شيء قدير. ولذلك إذا ملت نفسك عبادة الجهاد فعليك بالنوافل وعليك بمسك اللسان عن تتبع عورات المسلمين وعليك بالقيام والصيام فإنه أكبر عون لك على هذه العباده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فانتبه للسان وأول ما تنتبه للسانك من تتبع عورات الذين فتحوا لك باب الجهاد وأوصلوك إلى هذه البلاد وكانوا بفضل الله عز وجل ومنته سبب تصبب الثواب عليك وهم الأفغان لولا الأفغان ما عرفنا العزه التي, نت... التي نتذوقها الان ولولا الله ثم الافغان ما عرفنا السلاح ولولا الله ثم الافغان ما رفع المسلمون رؤوسهم في كل مكان ولولا الله ثم الافغان ما نضجت نفوسنا هذا النض ومستوت وصل بعودنا بهذا الشكل، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوه أما أن تطلق لسانك على المجاهدين بالثلب فإن الله يبتليك بموت القلب وإذا مات القلب لا حول ولا قوة إلا بالله روي عن نبي من بني إسرائيل أن أحد الناس قال له كم اعصي الله ولا يعاقبني فرد الله عليه كم أعاقبك وأنت لا تعلم ألم أصبك ببلية موت القلب وهل من بلية اعظم من موت القلب ولذلك احيي قلبك بالنوافل والعبادات ولا تجعل نفسك حكما وقاضيا على شعب بكامله كلما رأيت تبيمة او حرجا على كتف احدهم اعطيته كرت الكفر واخرجته من دين الله عز وجل لا يا اخي ان اشد الناس تعصبا في هذه القضيه لم يقولوا ان حمل الحرود والتمائم شرك اكبر ما قال احد من العلماء ان حمل الحرز شركا اكبر شرك اصغر والتمائم والحروز والتعاويذ قضيه مختلف فيها ان كانت في القران والسنه حتى في كتاب فتح المجيد اقرا وهو اشد من رايت في هذه القضيه لانه كثير من العلماء يخالفونه قال اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في من يضع حرزا بالكتاب او بالسنة فاجاده عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث الذي حسنه الارنؤوط له علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الكلمات تعوذ بال من الشيطان الرجيم من نفخه ونفته وهمزه ومن شر عقابه ومن الشياطين وأن يحضرون المهم نص الحديث قال فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يعلمها من عقل من بنيه والذي لم يعقل كتبها في صك وعلقها مجرد عليه عبد الله بن عمرو بن العاص يجيزها وعبد الله بن مسعود لا يجيزها هكذا قال صاحب فتح المجيد لكن أنا قرأت في زاد المسلم شرح ما اتفق عليه البخاري ومسلم على أن الحرزه إن كان بالكتاب والسنة فهو شبه مجمع بل نقل الإجماع على جوازه صاحب الشنقيطي صاحب كتاب زاد المسلم في شرح ما اتفق عليه البخاري ومسلم وارجعوا إليه شيء. على كل حال قول هي مسألة خلافية أما ما حد قال إنه شرك مهما كان في داخل الحر ما حد قال شرك شرك ينقل عن الملة هل تفهم ايش شرك ينقل عن الملة هل تفهم ايش الكلمة هاد معناها انه كافر فلان كافر انه لا تنكح لا تنكح ابنته ولا تنكح ان كانت على مثله ولا تنكح ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا صيامه ودمه هدر ولا يغسل اذا مات ولا يكفن ولا يكبر في مقابر المسلمين ولا يجوز أن يرد عليه السلام وزوجته طالق وأولاده لا يردون منه هذا معناه كافر خلاص بهالحرد حكمت عليه أنه دمه هاد والله مرة بعض الشباب أرسلناهم لك نار ذهبوا إلى معسكر رسامة بن زيد لكن شباب داخلين هم في الإسلام جديد هم يعني معرفة بالإسلام مثل معرفة أمي في الصينية يعني لا يعرفون شيئا نزلوا على معسكر اسمه بن زيد في القناة المعسكر ما شاء الله شباب متفهمون للإسلام عقيدتهم نظيفة وصافية وجدوا اثنين معهم ايه حروض جاء قال ارفع هذا الشاب هذا اللي فهمان قيمة هذه قالوا لا له ارفعها انا اقول لك ارفع قال لا ارفعها سحب عليه اقسام لك لشنكور عليه الامير العربي ودفع واخذ منه لفنسنكوف فأنا سألت ليش سحب عليه لفنسنكوف قالوا يعتبره كافرا حلال الدم والله يعتبره ايه كافرا حلال الدم قلت يا جماعة اعلم ادرسوا اسألوا إنما شفاء العي السؤال قتلهم الله قتلوه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أصابت الجلاب واحد من الصحابة عندما أصابت الجلاب أحد الصحابة قال لهم هل اتيمم قالوا لا لا نجد لك رصة يجب أن تغتسل. اغتسل. كان مصاب بجرح في رأسه. التعب الجرح. ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. إنما كانت ايه؟ شفاء العي. السؤال. وهذا. أمثال هؤلاء الشباب. تجد هذا الشاب. أمثاله. تجد بديوا يخرج الناس بجرة فالنها والله رأيتهم يأبون أن يدعوا للمجاهدين الأبوان يرفضون لا يعتبرونهم مجاهدين ولا يعتبرونهم مسلمين. صدقوا وهؤلاء تجدهم يأدون للشيخ يقولون له إن آدم خلق من حواء حواء أولا ثم آدم ثانيا ليه؟ قالوا هذا نص القرآن الدليل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها ما زوجتها ما كانت زوجتها فيفكرون ان زوجها ادم ولا يعرفون في اللغة العربية انه لم يرد في الكتاب ولا في السنة كلمة زوجة انما هي كلمة زوج ان اعللنا لك ازواجك ليس زوجاتك خلاص هذا الدليل وهم ما بيسألوش علماء لأنه ايه بيش جاهدوا راسل والله مرة شاب جاء في الجامعة قال فأرسل معنا أخانا نكتل قال اسم اخو يوسف نكتل نعم لا يعرف ان هناك تلفع المضارع فاتقوا الله اتقوا الله في هذا الشعب واتقوا الله في انفسكم جيت لشيخ جلال الدين هنا في جوار كنا. قلت لشيخ جلال الدين قال نعم قلت له لماذا لا تدعونا الى التوحيد قال اي توحيد يا شيخ عبد الله الذي تريده ندعو الى قلت له الاستغاثه بالاموات ثانيا الحروز والتمائم قال أما الاستغاثة بالأموال فوالله إن عمري الآن كان عمره 47 سنة الآن عمره في الخمسين عمري 47 عاما ما رأيت في حياتي أفغانيا يستغيث بصاحب قبر قال لي وين هو الاستغاثة بالقبور. قلت له الحروز والتمائم قال أنت تعلم يا شيخ عبد الله أن هؤلاء ياتون إلى مشايخ يتاجرون بهذه الحروب فيقول له رأسي يؤلمني أو غير ذلك فيكتب له ورقة ويعطي، فيظن أنه يكتب له قرآن سنة عاديد أدعيه هو يأتي واحد حشاش في الشارع يقول له أعطيني حر يأتي للشاعر وهؤلاء المشايخ بعض المشايخ منتفعون بدين الله ويتاجرون به عند ائمه علماء العقيده شيخ محمد بن عبد الوهاب في اوائل الرسائل النجزيه معروف. قال ان الجهل عذر في الاصول وفي الفروع ايش الاصول العقائد والفروع الفقه وقلت لكم ابن تيميه يقول للجهميه لو قلت بقولكم لكفرت ولكني لا اكفركم لأنكم جهال ويتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله قال وهؤلاء الذين يحكمون بسواليف البادية يعني قوانين القبائل إن عرفوا أنه يجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله ثم تركوه ثم تركوه واختاروا غيره فهؤلاء يخرجون من الملة اشترط ايش ان عرف العلم واقامه الحج عليهم لذلك ابن القيم قال والذي لا يرى أنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله أو أنه مخير بينه وبين حكم آخر فهذا كفر ينقل عن الملة ولكن من كان جاهلا أو مخطئا فحكمه حكم المخطئ إيه حكم المخطئين رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه وقلت لكم في الصباح حديث إيه البخاري الرجل الذي قال إذا مت فاسحقوني وذروني في البحر لأن قدر الله علي ليعذبنني عذابا شديدا فسأله رب العزة أو قال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يعذبه اشهد اني غفرت له القدرة الله عز وجل ليست في قلبه أو في ذهن يظن أن الله عز وجل عاجز أن يجمع ذرته من البحر ومع ذلك غفر الله له ويا ايها الاخوه قصة التكفير تحتاج الى علماء حتى يحكموا فيها لجنه علماء تجتمع حتى يكفروا فردا واحدا انت بنفسك تكفر شعبا كاملا يجب ان تجتمع لجنه علماء لتحكم على شخص انه كاف فتريثوا كثيرا اما تصد تقرا في الكتاب سطر ثم تنقل وتطبق لا انتبه انتبه كثيرا ولا ان تخطئ مئة مره بالحكم بالاسلام لشخص خير من ان من ان تخطئ مره واحده بالحكم على شخص بالكفر والاصل الاسلام قال ابن قدامة وتجوز الصلاة وراء من شك بكفره في المغني انظر اليها وتجوز وليس عليه ان يسأله ما عقيدتك حتى يصلي وراءه لا ما لم تتيقن من كفره تصلي وراء. ما دام الإسلام الاسلام تقول انت تسال باذنك قل لك الاسلام تشهد لا اله الا الله وانا محمد رسول الله تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر بالقدر خيره وشره كل يوم من بي لكن قضيه أنت قضيه قد ابهمت علي قضايا التشريع وقضايا الافتغابة هذه قضايا تحتاج الى توضيح ولذلك انتبهوا وتريثوا قبل ان تتهموا انسانا بالكفر ثم ما رأيت واحدا يتكلم على الافغان تقريبا الا وحرمه الله بركه الجهاد لانه طبيعيا اصلا اذا كنت تنظر الي انهم كفار نفسك ستعاف البقاء في هذه الارض والجهاد بطبيعته شاك فلماذا تتعمل هذه المجاق من اجل الوقوف بجانب شعب كافر شيء طبيعي و والله ما رأى هذا القرن جهادا انظفا ولا اضخم ولا ابرك ولا ادسم بهذه الصفات من هذا الجهاد الذي يخوضه هذا الشعب الكريم <تصفيق> ولذلك نحن لا نريد ان نقتل الناس بالظن ونرميهم بالكفر بمجرد الشكوك انتبهوا قضيه التكفير قضيه خطيره فلا تطلق لسانك بها وتريث كثيرا ودعها للعلماء دعوها للعلماء ولا تتهم الأذرياء وهذا الشعب لو طبقنا عليه قواعد الأصول العقدية التي وضعها السلف لا تستطيع أن تكفر واحدا منه لا تستطيع إلا إذا كنت تريد أن تكفر بالتشافي أو هوايتك تكفر الناس وتملأ جيبك بطاقات مكتوب عليها كافر خارج من الملة كلما رأيت واحدة تناوله كرتا هذا شيء نظر أما إذا أردتم الأصول وإذا أردتم عقيدة السلف فهؤلاء ليسوا كفار مهما عنه. من هذه الامور التي يقال ان انهم يفعلونه ف الامام احمد كان يقول بكفر الذين يقولون بخلق القران وفي نفس الوقت كان يصلي وراء المامون والمعتصم ما معنى هذا هل يصلى وراء كافر وما كان أحمد رحمه الله يكفر كل من قال بخلق القرآن إنما يكفر الدعاء الذين هم ائمه في هذا الباب أما الناس العاديين ما كان يكفرهم أحمد رحمه الله تعالى فيا أيها الإخوة الكلام في هذا الباب طويل لكن أنا أريد أن أحذركم وأريد أن أودعكم إلى ما ينفعكم الذي ينفعك أن تبحث عن عيوبك في داخلنا أن تبحثوا عن الخلل في داخل قلوبكم وفي داخل أنفسكم أن لا تتبعوا عورات المسلمين وقد قلت لكم في الصباح أن محمد بن عبد الوهاب قد سئل عن الذين يعبدون كبة الكوال فقال لا نكثرهم لكلة من يعلمه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وأب الفوارس يرمي القوم من شزره